Sayfa 64, ayet 116. 116. İnnellezîne keferû len tugniya anhum emvâluhum ve lâ evlâduhum minallâhi şey'en. İnnellezîne keferû len tugniya anhum emvâluhum ve lâ evlâduhum minallâhi şey'en. İnnellezîne keferû len tugniya anhum emvâluhum ve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 وَأَنَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ أَصْحَابُ أَصْحَابُ أَصْحَابُ أَصْحَابُ 116A 116B ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولائك اصحاب النار هم فيها خالدون ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولائك اصحاب النار هم فيها خالدون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 ان الذين كفروا لن مثل ما يوفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت مثل ما في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت مثل في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت مثل ما يُنفِقونَ في هذه الحياةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِحْنٍ فيها صِرٌّ أصابت ما في هذه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 116b 117a. Ve olaik achabunar, <gülüyor> onlarin cihah kalidun. Mestel ma yufquun cihah cihah cihah cihah cihah cihah cihah cihah cihah cihah cihah cihah cihah cihah cihah cihah cihah cihah وَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ وَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ ريح فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ ve ulaike ashabun nârihum fîhâ khâlidûn. Metelü mâ yunfiqûne fîhâzihil hayâti ddûnyâke metelî rîhîn fîhâ sırrun asâbet. ve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 Asâbet harse qawmin ظanemû enfusahum fe ehleket. Asâbet harse qawmin ظanemû enfusahum fe ehleket. Asâbet harse qawmin ظanemû 117a-117b مثل ما يوفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت أصابت حرث قو من ظلم أنفسهم ما في هذه الحياة الدنيا أصابت أصابت أنفسهم فأهلكت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 ''Methaluma yunfiquune fî hâzihil hayâti d-dûnyâ ke metali rîhin fîhâ sırrûn asâbet. Asâbet hârse qavmin zâlemû enfusahum fe ahleket.'' Yüzvan Yedice ''Ve mâ zâlemehumullâhu velâkin enfusahum yâzlimûn. Ve mâ zâlemehumullâhu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 وَمَا ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون 117 ب 117 c أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون أصابت حرث قوم ظلم أنفسهم فأهلكت وما ولكن أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون أصابت أصابَت حََ قَوْ مِ ظَلَم أَمْفُسَهُم فَأَهلَكت وَماَا ظَلََهم الله وَ أَمفُسَهُم يَظْلمون أصَابَت حَرسَقومَْ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 117 c, 118 a. Yüzyılların sonunda, İslam dünyasında bir değişiklik yaşanmıştı. Müslümanlar, İslam'ın yeni bir dönemiyle karşılaştılar. Müslümanlar, İslam'ın yeni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 وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يألونكم خبلا وادوا ما عنتم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ''Yâ eyyuhallezîne âmenû lâ tettekhidû bi'tanetem min dûnikum, lâ yâluûnekum khabâlen weddûmâ anittum.'' 118b ''Qad bedetil bagdâ'u min afvâhihim ve mâ tukhfî sudûruhum akbar.'' ''Qad bedetil bagdâ'u min afvâhihim ve mâ tukhfî sudûruhum akbar.''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 قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْف۪ي صُدُورُهُمْ اَكْبَرٍ 118A-118B يَا <gülüyor> اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَالدُّو مَا عَنِدْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يألونكم خبلا ودما مَا التم قد بدت البضائع من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يألونكم خبلا ودما عن التم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا عنتم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر يا eyyüha'l-lezîne âmenû lâ tettehidû bi tânetem min dûnikum lâ yâluûnekum khabâlen anittum. Qad bedetil bâgdâ'u 118. قَدْ بَيَّنَّا لكم الْآيَاتِ إن كنتم تعقلون. قد بينا إن كنتم تعقلون. قد بينا إن كنتم تعقلون. قد إن كنتم تعقلون. قد بينا إن كنتم تعقلون. قد بيننا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إن كنتم إن كنتم إن إن كنتم قَدْ بَيَّنَّا لكم الْآيَاتِ إن كنتم تعقلون. قد إن كنتم تعقلون. قد إن كنتم تعقلون. قد بيننا إن كنتم تعقلون. قد بيننا إن كنتم تعقلون. 118b 118c Qad badat al-baghdau min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayat in kuntum ta'qilun Qad badat al-baghdau min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقنون قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقنون قد بدت البغضاء وما وما كنتم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 Ha antum ula'i tuhibbuna hum wa la yuhibbuna kum bil kitabi kullih 118c 119a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 قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله قد بينا إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله Yüz on dokuz b. Ve İddalık Oğlum, "Söyledi, "Aman! Ve İddalık Oğlum, "Söyledi, "Aman! Ve İddalık 119 "Söyledi, "Aman! Ve İddalık Oğlum, "Söyledi, "Aman! Ve İddalık Oğlum, "Söyledi, "Aman! وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ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 وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ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 وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ 119A 119B هَأَ أنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ مِنَ الْغَيْظِ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 وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ هَأَ أنْتُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ فَأَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ 119ج قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور الله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 قل مت بغيضكم ان الله عليم بذات الصدور 119b 119c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 إن temsaskum hasanatun tesu'hum ve intusibukum seyyiatun yefrahû <gülüyor> bihâ.'' ''İn temsaskum hasanatun tesu'hum ve intusibukum seyyiatun 119C-120 A <gülüyor> ''Qul mutû bi gayzikum inna allâha alîmun bidâti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 قلمو بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسككم حسنة تنسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها قلمو بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسككم حسنة تنسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها 120b. 121b. 122b. 123b. 124b. 125b. 126b. 127b. 128 120 129b. 130b. 131b. 132b. 133b. 134b. 135 وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ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 ve in tasbiru ve tettequula yedurrukum keyduhum şey'a. İnnallaha 120A-120B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 وإذا غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم وإذا من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم وإذا من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم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 غَدَوْتَ من سميع والله سميع 120 ب 121 وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ أَوْتَيْتَ مِنْ أَهْلِكَ كِتَابًا تَبَوَّأُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِن تَصْبِرُ وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذَا دَوَتْ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِن تَصْبِرُ وَتَتَّقُ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذَا دَوَتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطُ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 122 إذ الطائفة لمنكم أن تفشل و الله وليهما وعلى الله فليتوكل أن تفشل و وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون اذهم الطائفة لمنكم أن تفشل و الله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذ هَمَّ الطائِفَتانَانِ مِنكمُمْ أَْ تَفْشَل والله وَليِيهُماَا وَوعلَى اللهِ فَالَْيتَوكلِمُؤْمنِنون إذ اذعم الطائفة لمنكم أن تفشلا و الله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله فليتوكل المؤمنون. اذعم هَمَّ لمنكم أن تفشلا و الله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذ هَمَّ الطائِفَتَان مِنكمُ أَْ تَفْشَل واللههُم وَليهُماَا وَوعلَى الله فَلْيتَوكلِمُؤْمنِنون إذ إذ هَمَّ الطائفتان منكم أن تفشلا، والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ والله وَاللّٰهُ وَل۪يُّهُمَا وَعَلَى -122. اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ 121-122 وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ إذ همَّ الطائفتان منكم أن تفشلوا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم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 اِذْ هَمَّتْ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَل۪يُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ Sayfa 64 Toplu Halde اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُ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 إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وَإِذْ أَوْتَأْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلِقْتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ عَلَى يَهْمِهِمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 وَأَنَا إِلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرٌّ أَصَابَتْ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يألونكم خبلا ودما عنتم قد بدت البضائع من أفواهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون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 وإذا نقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور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 إن الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولائك اصحاب النار هم فيها خالدون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 وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَادُّوا مَا عَنِدْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرْ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِ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 ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عض عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور